بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات عناد التي لم يخلق مثلها في البلاد 111. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 112. وفرعون ذي الأوتاد 113. الذين طغوا في البلاد 114. فأكثروا فيها الفساد 115. فصب عليهم ربك سوط عذاب 116. إن ربك لبالمرصاد 117. فأما الإنسان سَنُذَامُ إِذَا مَتَّلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن وَأَنَّا إِذَا مَتَّلَهُ فَقَدَر عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاشَى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 129. ونفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي